بوك تو تسعة تسعة دينوفي و سدميцата ايام الاسبوع ايام الاسبوع بوني دلنيك. الاثنين الاثنين تورنك. <أثلاثاء> الثلاثاء. الثلاثاء. سريدا الأربعاء. الأربعاء. شتفرتك. الخميس. الخميس. الجمعة. <الجمعة> السبت. السبت. نيدلة. الأحد. الأحد. سيد الأسبوع. دو من الاثنين من الاثنين إلى الأحد. من الاثنين إلى الأحد اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. вторник. اليوم, اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. третий среда. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. четвёрть اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم الخامس هو الجمعة شيستيود دين اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت سدميود دين السابع هو الاحد اليوم السابع هو الأحد. دينا. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه دينا. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.